فارجع البصر هل ت ر ى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ل ي ك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين, وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم و ب ي س البصير إ ذ ا أ ل ق و ا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من ا ل غ ي ر كلما أ ل ق ي فيها فوج س أ ل ه م خزنتها أ ل م ياتكم نذير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 امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم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 قل ر ا ي ت م إ ن اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجيل الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل ر ا ي ت م ان أ ص ب ح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين